اثنان استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها ب ب ب ب ب, ب ت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب